تبت يدا ابي لهب وتب ما أ غ ن ى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب و م ر أ ت ه ح م ا ل ة الحطب في جيدها حبل من مسد